قُل انني موهيت ان اعبدا الذين تدعون من دون الله لم ما جاءني البينات من ربي وامرت ان اسلم وامرت أن أسلم لرب العالمين